فلا تك في مديه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل وإنما لم يقصهم نصيبهم غير ما قوس ولقد آتينا موسى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 فالتقم كما امثل ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون برصيد ولا تهكموا الى الذين ظلموا فتمسكوا مما فتمسكوا مما وما لكم من عند الله من اولياء اثم لا صَلِّ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أجرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَاكَ ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مدرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون